بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان أعطيناك الكوثر ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر تصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر